الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد متابع الكلام عن رواية ورش عن نافع وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن هاء الكناية بالنسبة لرواية ورش عن نافع وقلنا بأنه له الخلاف عن حفص في كلمة يرضه وإن تشكروا يرضه لكم فإنه يختلس يختلس ضمة الهاء فيقرا هكذا وإن تشكروا يرضه لكم يرضه لكم يرضه لكم أما حفص فيقول بصلاتها وان تشكروا يرضه لكم يرضه لكم يقرا هكذا ورش ويقرا هكذا حفص وكلمه ارجه ارجه فان كلمه ارجه قراها ورش عن النافع وهي مختصه بهاء الكنايه قراها بكسر الهاء موصوله بياء أرجهي وأخاه أرجهي وأخاه أما ورش أما حفص عن عاصم فإنه سكن الهاء فيقول أرجه وأخاه أرجه وأخاه أرجه وأخاه هكذا ورش يصلها مكسورة بياء أرجهي وأخاه أرجهي وأخاه هكذا وتكلمنا عن المدود عن المدود فقلنا بأن ورشع النافع يقرأ المد المنفصل والمتصل ست حركات يطيله ويشبعه ستة حركات هذا كأنه يمده مدا طويلة تقصد نعم لا خلاف عنده فيه يعني المد المتصل والمد المنفصل وقلنا في الدرس الماضي أن المد المنفصل هو الذي انفصل فيه حرف المد عن الهمز كل بكلمه فلما انفصل حرف المد عن سبب المد الذي هو الهمز سمي منفصلا كما في قوله تعالى بما انزل بما انزل وفي انفسكم وفي أنفسكم هذا مد منفصل فإن ورش يطيل مده. من طريق الأزرق ست حركات وكذلك المد المتصل الذي اتصل فيه الهمز وحرف المد في كلمة واحدة كما في قوله تعالى والسماء بنيناها والسماء بنيناها وهكذا أصبح المد المتصل والمنفصل عنده ست حركات والمد اللازم مجموع فيه الرأي والقول والمقدار فإن المد اللازم عند جميع القراء لا خلاف فيه يمد ست حركات كما في قوله تعالى وما من دابة في الأرض الطامة الكبرى الصاخة وهكذا فإن جميع القراء يمدون المد اللازم ست حركات ورش يمد المد اللازم والمنفصل والمتصل الكل ست حركات لا خلاف فيه من طريق الازرق ازرق طريق الأزرق عن ورش يمد المدود هذه ست حركات ولعلنا بدانا نتكلم عن مد البدل مد البدل وما هو مد البدل مد البدل ان تبدل الهمزة الثانية أن تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها وأنا أريد أن أشرح لكم مد البدل سريعا ثم نتكلم عنه برواية ورشع نافع من طريق الأزرق من طريق الأزرق المد البدل مد البدل هو أن تبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها مثل ادم فان اصلها ادم همزه مفتوحه ثم همزه ساكنه ابدلت الهمزه الساكنه الثانيه حرف مد من جنس حركه ما قبلها فحركه ما قبلها الفتح فتبدل الهمزه الثانيه الفا فتقول آدم هكذا وتجد عليها علامة هكذا آدم هذا هو مد البدل هذا هو مد البدل وتجد في مد البدل هنا الهمز ثابت يعني الهمزة البدل هذه الهمزة الأولى ثابتة, ثابتة مثل آمن لعل تكتب هكذا في القرآن في المصحف تكتبها هكذا آمنوا الهمزة ثابتة وهذا الهمز الثابت ظاهر أمامك لأنه ثابت في المصحف رسما وهل هناك مد بدل غير ثابت الهمز هناك مد بدل غير ثابت الهمز في رواية ورش لأن هناك بعض الكلمات لا يثبت فيها ورش همز مد البدل همز مد البدل وأنا اليوم بإذن الله تعالى بصدد الهمز المغير يعني ايه الهمز المغير في رواية ورش عنده كلام في الهمزات فإذا كانت الهمز قبلها ساكن في نفس الكلمة مثل كلمة مثلا الآخرة، فكلمة الأخيرة هذه عندي قبل الهمز سكون، هذا السكون في رواية ورش في رواية ورش ينقل حركة الهمز وهي الفتح هذا ينقله إلى الساكن قبله، فيفتح اللام. ويسقط الهمز وإذا نظرت إلى كلمة الآخرة مثلا لوجدتها لو هكذا الآخرة هكذا تجد أن أصلها الآخرة الأ... الآخرة أصلها هكذا تبدل الهمزه الثانية الساكنه من جنس حركة ما قبلها تبدل فتبدل ألفا لأن قبلها الفتح روايه ورش ينقل حركه الهمز الى الساكن قبله فينقل حركه الهمز الهمز البدل هذا ينقل حركته الى اللام ويحذف الهمز يسقطه يسقطه فينطق وبلاخره وبلا وبلا خيرة. هل امتنع مد البدل لا موجود إلا أن همزه تغير تغير غير بالنقل بنقل حركته الهمز كأنه ثابت لأننا أتينا بحركة الهمز ونقلناها إلى الساكن قبلها فتغير همز البدل بالنقل هذا هو الهمز المغير يغير في رواية ورش حسب روايته فينقل حركة الهمزه في المد البدل هذا ويكون مغير ب بالنقل تغير بالنقل نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله واسقط الهمز فقال هناك بدل بعدما انتقلت حركة الهمز نعم هناك بدل ثابت لكنه مغير الهمز فيه غير بالنقل غير الهمز بنقل حركته هذا أول نوع من أنواع تغيير الهمز عند ورش فهل فيه بدل؟ نعم فيه بدل إلا أن الهمزة فيه مغير الهمزة فيه إيه؟ مغير تغيرت حركة الهمز فذهبت أو نقلت حركة الهمز إلى الساكن قبلها ثم سقطت الهمزة فهذا مد بدل لكنه مغير مغير بالنقل, مغير بالنقل وهل هناك نوع تغيير اخر للهمز نعم فان ورشا فان ورشا يغير الكلمة او همزة الهمزة الثاني في الكلمة الواحدة فاذا قلت لها لهاتنا خير أم كلمه كلمة هذه تجد أن في الكلمة ثلاث همزات ليس همزتين فقط لكن واضح لك همزتين فقط همزه الهمزة الأولى آ آ آ ما هذا هذا مد بدل لأنه قصد الكلم أأأ لهتنا أأأ أأأ لهتنا هكذا انظر هذا الألف مد بدل كان همزا ساكنا فعندما أصبحت همزة مفتوحة بعدها همزة ساكنا أبدلنا الهمزة الساكنا حرف مد من جنس حركة ما قبلها اللي هو الفتح فأصبحت الهمزة هنا, الهمزة هنا ألفا أأأ أآ لهتنا هذا مد بدل هذا مد بدل أين همزته الأولى؟ آآ, آآ هذه, الهمزة هذه. هذه هل يصنع فيها ورش شيء حتى يغيرها؟ إن مذهب ورش في الهمزتين من كلمة يسهل الهمزة الثانية يعني آآ يقول آآ آآ, آآ. يغير الهمزة الثانية هذه بالتسهيل يغيرها بالتسهيل فيسهلها اذا وقعت له همزتين من كلمه همزتين من كلمه فانه يسهل الهمزه الثانيه يسهلها بين بين بين الفتح والالف فيقول هكذا الهتنا الهتنا هل هنا مد بدل نعم هنا مد بدل ا لهاتنا ا ا حتى وان تغير الهمز بالتسهيل حتى وان تغير الهمز بالتسهيل فان في الكلمه مد بدل واقع ثابت مد البدل الا انه بهمز مغير بالتسهيل هل يمده ورش ويحتسبه ويعتد به مد بدل نعم يعتد به مد بدل ويكون الهمز فيه مغير بايه بالتسهيل أي بتسهيل الهمزة بين بين يقولون عنها كذا همز مغير بين بين بالتسهيل أو بالتسهيل بين بين هذا همز مغير فيه بدل فعندما نقول مد البدل لورش يقع في النقل وفي المسهل أيضا إلا أن همزه ليس ثابت أمامك لكنه مغير اما بالنقل واما بالتسهيل هل هناك نوع تغيير اخر نعم هناك نوع تغيير ثالث الا وهو عند الهمزتين من كلمتين همزه في اخر الكلمه والاخرى في اول الكلمه التي تليها كها... ك... ك... ك... ككلمه هؤلاء إن هؤلاء إن هؤلاء إن كنتم وله أمثلة أخرى مغير بالابدال كما في قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون وهذا مثال أبيان جاء آلة فرعون هذا الهمز تجد أن هناك همزتين من كلمتين جاء وآل تجد أن هنا أصل آل أألة هكذا بهمزتين أو كما قال أصحاب النحو أول أو أهل إلقاص للكلمة لكن عندي في كلمة آل مد بدل آل آل وكأن بعد الهمز ألف مبدل هذا مد بدل وعندي قبله في الكلمة التي قبلها اخرها همز التقت همزتين من كلمتين فهل يفعل؟ ورش في روايته شيء في الهمزه الثانيه التي صاحبت مد البدل نعم يبدل الهمزه الثانيه يبدلها يبدلها يقول ولقد جاء يبدلها الفا يبدلها الفا ويكون مد بدل ويكون مد بدل هذا مغير بالإبدال مد بدل همزه مغير بالإبدال كم نوع من أنواع الإبدال ثلاث كم, كم نوع من أنواع التغيير ثلاث همز مغير بالنقل كما في كلمة الاخره يقولها ورشها كذا الاخره الاخره اين الهمز مغير بالنقل هل فيه بدل نعم لكن همزه مغير بالنقل التغيير الثاني مغير بالتسهيل الهمزه تكون مسهله فاذا التقت همزتين او همزتان في كلمه وبعدها مد بدل فإنه يسهل الهمز كما في قوله تعالى آهالهتنا آهاء آهاء أين همز البدل مغير بالتسهيل آهاء اسمع جيدا آهاء مش آهاء لا لا لا ليست آهاء آهاء قلبت هاء وليس مقرؤ به وليس موجودا اصلا ان تغير الهمزه هاء لكنها تسهل بين بين يعني ايه بين بين الهمزه والالف ا ه ه الهمزه الاولى محققه ا ه لكن الهمزه الثانيه مسهله وبعدها بدل يسمى مد بدل فيقرأ ورش اذا وسط البدل فيها كيف يقرا اسمع وقالوا الهتنا خير, خير امه يقرا هكذا وقالوا الهتنا خير ام خير نمه خير نمه خير نمه اسمع طول البدل الاشباع اسمع يقرا هكذا وقالوا الهتنا خير نمه يقرا هكذا ورش يوسط يقصر ويوسط ويمد البدل حتى لو كان همزوه مغيرا بالتسهيل إن كان مغارب النقل أريد أن أسمع كيف ينطقه بحركاته نقول هكذا له ثلاث له ثلاث أوجه حركتين القصر اربع توسط ست إشباع وطول يقرأ هكذا بلا خير هذا قصر التوسط هكذا وبلا خيرة بالطول والإشباع هكذا وبلا خيرة هذا مغير بدل مغير بالنقل وبدل مغير بالإبدال كما في قوله تعالى ولقد جاء له آه هذا يبدل الهمز الثاني الفا يقرأ هكذا ولقد جاء لفرعون النذر هكذا يبدل هذا هذا بدل لكن همزه مغير بالإبدال فهمز البذل عند وارش او مد البذل عند وارش له ثلاث اوجه من طريق الازرق من طريق الازرق اما ان يقصره حركتين واما ان يوسطه اربع حركات واما ان يطيله ويشبعه ست, حرك ويشبعه ست حركات ان كان الهمز محقق مثل كلمة ادم امنوا ياوسا اوتوا فإن ورشا يمده إما ست حركات اربع حركات أو يقسره حركتين فيقراه هكذا بالقصر إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا توسط إشباع إن الذين آمنوا ست حركات كلمة أوتوا أوتوا الكتاب إن الذين أوتوا الكتاب إن الذين أوتوا إن الذين أوتوا ست حركات كلمة يأوسى فيها مد بدل يأو فيها مد بدل والهمز فيه ثابت أمامه منطوق فيقول يأوسى بالقصر وبالتوسط يأوسى وبالطول يأوسى وهكذا وله أيضا في الهمز المغير وأنا كاني اعيد كلام مرة أخرى لكني أريد اتيك أن آتيك بالأمثلة فقلت لك الهمز في البدل المحقق أو الثابت أقصد والهمز المغير الهمز المغير عند وارش إما أن يغير همز البدل إما أن يغير بالنقل كما في كلمة الاخره وإما أن يغير بالتسهيل كما في كلمة آلهتنا وإما أن يغير بالإبدال كقوله تعالى ولقد جاء آله فيغير بالنقل في كلمة الآخرة فينقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها ويسقط الهمز انتهى الهمز لكن اثره موجود لأنه نقلت حركته فيغير بالنقل فهو مغير بالنقل فتقول وبالآخرة وبالآخرة لأنه يرقق الراء في التوسط وبالآخرة وفي الطول وبالآخرة هذا مغير بالنقل بدل لكنهم مغيرون بالنقل أما المغير بالتسهيل كما في كلمة آلهتنا فإن مذهب ورش, ورش يسهل الهمزة الثانية فيقول آلهتنا وفيها مد بدل إلا أن همزه مغير بالتسهيل فيقرا هكذا بالقص آلهتنا وبالتوسط هكذا الهاتنا وبالطول هكذا والاشباع الهاتنا اما المغير بالابدال فهو يبدل الهمزه الثانيه من كلمتين الهمزه الاولى اخر الكلمه الاولى والهمزة الثانية أول الكلمه التي تليها كما في قوله تعالى ولقد جاء آلة جاء آلة فإنه يقرأه هكذا مغير بابدال الهمزة الثانية آلة تغير وتبدل الفا وفيها بدل فيقول هكذا ولقد جاء آلة لفرعون النذر هكذا بالقصر يقرأه هكذا ولقد جاء لفرعون وبالتوسط ولقد جاء لفرعون وبالطول ولقد جاء فرعون وهكذا اذا نستخلص من ذلك ان ورشا في مد البدل من طريق الازرق فانه يثلث البدل ما معنى يثلث البدل يقراه بثلاث اوجه اما ان يقصره حركتين واما ان يوسطه اربع حركات واما ان يشبعه ويطيله ست حركات سواء الهمز ثابت كأمن إيمان أوت أو الهمز مغير والمغير ثلاثة إما أن يغير بالنقل وإما أن يغير بالتسهيل وإما أن يغير بالإبدال هذا مذهب ورش في مد البدل وهناك بقية هناك بقية لمد البدل فهناك كلمات مستثناه لمد البدل في القرآن لورش لا يمد فيها البدل وهناك كلمات عليها خلاف إما أن يمد فيها البدل وإما لا يمد فيها البدل وهناك كلمات ورش عنده مذهب إذا نظرت للكلمة وجدت فيها مد بدل لكن ورش اصلا يبدل همزه فلا يمده بدلا ككلمة يؤاخذ, يؤاخذ هذا مد بدلا إلا أن ورش ماذا يصنع يبدل الهمزة واوا يبدل الهمزة واوا فلا يكون عنده من قبيل البدل فيقول هكذا يواخذ يواخد يواخد أبدل الهمزة اصلا اصلا في روايته مبدلة ليس الإبدال الذي ذكرناه منذ قليل لكنها اصلا مبدلة فمح الهمزة اصلا فأصبح عنده ليس من قبيل مد البدل هذه كلمات سوف نتكلم عنها بإذن الله تعالى في المرة القادمة نسال الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب لك.